الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله يا رب صل على النبي واله عدد الخلائق حصرها لا يحسب ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزنا إذا شئت سهلا ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا لازال هذا هو الدرس الرابع من شرح شذى العرف لا زال الحديث موصولاً عن الميزان الصرفي. قلت يا دكتور إن علماء الصرف اختاروا للميزان الصرفي ثلاثة أحرف اختار الفاء والعين واللام وأوضحت السبب في هذا. قالوا إذا كانت الكلمة ثلاثية جعل الحرف الأول يقبل الفاء والثاني يقبل العين والثالث يقبل اللام. إذا زدت على ثلاث أحرف إن كانت الزيادة ناشئة من أصل الكلمة أه؟ على أربعة أحرف أو خمسة زدنا لم أو إيه أو لامين، صح؟ الدكتور لما قرأ أنا قلت كلمة جح ماريش على وزن فعل ليل فالدكتور قال يعني النسخة التي معه ما عرفش مكتوب إيه؟ أفعل ليل أفعل هو إيه اللي بيحصل يا شيخنا عشان بس يعني أنا أحكي لك موضوعه أنتوا بنته إن شاء الله بفضل الله شرحت كتاب شرح الشيخ خالد الأزهري على العوام المئة للجرجاني فالكتاب طبع أكثر من طبعة، فبرأت أشرح فهالني ما رأيته في الكتاب وجدت تصحيف وتحريف كثير جدا في الكتاب هذا التصحيح والتحريف بيدل على إيش شيخنا؟ إني اللي يحقق الكتاب قد يكون غير متخصص أو يكون متخصص ويعني أوكله لغيره وكتب اسمه على الكتاب يعني. فالخطأ موجودة بس أخطاء قاتلة بتحرف كلام الشيخ أصلاً. خذ على سبيل المثال هو بيتكلم عن اللام اللي يعني للتعجب فقال لله دره فارسا لله دره أدل لم يا مولانا، فلما شخص انت تتعجب من شخص تميز على أقرانه في العلم أو في أي شيء يعني يقول لله دره فارسا لله دره عالما فدأصوب تعجب سماعي عند العرب أدل لمه ألاقي المحقق ترك كلمة الله يقول داروه فارسا طب ما هو الحديثنا أصلاً عن اللام الحديثنا عن اللي طب لما تحذف لفظ الجلاله يعني أين اللام أصلاً داخل على فهمت يا شيخنا؟ وبعض إيه قال بدأ يتحدث عن بيت شعر مشهور يعني قال وما الدهر إلا من جنونا بأهليه المنجنون يعني الساقية تعرف الساقية اللي في الفلاحين كده الساقضي لما الميه بتأتي فيها بتقري يا سبحان الله الأسفل بيبقى أعلى والاعلى بيبقى اسفل هكذا تدور كذا فأقول لك إنسان في حياته كثاقي يعني مرة فوق مرة تحت مرة يكون فقير ومرة يكون غني قل اللهم مالك الملك صح يا شخنة هو كتبني وما الدهر إلا مجنونا فبكيف يكون الدهر مجنونا خذ على سبيل المثال لما الشيخ خالب يقول مثلا يأتي برأي يقول قاله ابن مالك يعني الكلام اللي فاد ده قاله ايه حذف الهاء وراح قال ابن مالك لما قال ابن مالك يوهم بانه ايه الكلام اللي مضى ده ما قالوش ابن مالك ده يقول لبعضه تفهمت يا شيخنا كله ده تحريف فما تستغربش يا شيخنا لانه كون اخطاء اللي حدك ذكرتها ده شيء طبيعي إذا وسد الأمر لغير أهليه فانتظر الساعة يعني واحد مثلا ملوش في الموضوع أصلا ومش متخصص وتجد بس عشان يعني يتكسب ويكتب بتاعه وخلاص فنص الله العفو العافية يا شيخنا. بس خلاص إجابتك سؤالك طيب الآن يا شيخنا إن كانت ناشئة من تكرر حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان أنت فهمت يا شيخنا؟ أنت فهمت تكراره، وعلم آدم الله شوف انتبه، علم أقذع لوزني فعل يبقى الحرف ده المشدد المكرر ده لأنك انت قررت اللام شوف عل لا بس أضربن اللام في اللام صح؟ أضربنا الساكن في المتحرك دسم المكرر أو مضاعف يعني خلاص فنكرر ما يقابل في المدن صح يا شيخنا؟ طيب لما أقول جل باء أنا قررت الباء يبقى على وزن إيه؟ فعلة لا صحي شيخنا؟ أصل كلمة إيه؟ جالة باء على وزنة إيه؟ بس أرادوا إلحاقها بإيه؟ بدحرجة فزادوا الباء عشان تتصرف نفس التصرف ها؟ بيسموه ده؟ يعني الإلحاق لما أقول انتبه كده دحرجة دحرجة أقول جالببة جالببة عشبها في نفسها في نفس الميزان يعني طيب وبعدين إن كانت ناشئة من حروف سألتمونيها حروف يا شيخنا اللي هي هناء وتسليم أو اليوم تنساه أو سألتمونيها هي نفس الحروف العشرة إن كانت الزيادة ناشئة من زيارة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها خلاص قابلت الوصول بالوصول وعبرت عن الزي البلاظ اسمع كده لما أقولها غافرة غافرة على هذا يشخنا يبقى قابلت الوصول بالوصول هي الحين فاء أصلية ت ال تقابل فاء يا أظن واضح كذا لما أقولها استغفرها ها أقول على هذا استغفر يبقى قابلت الوصول بالوصول والزيادة بالزيادة صح تعالوا شوف استغفر الحروف المزيدة الهمزة وسن وتأ تقابل الزيادة برضه تقول است نفسها هي هي والأصول بالأصول هي غفرة يبقى استغفرة استفعل صح الشيخنة؟ لم لما ضارب على وزنه؟ فاعل يبقى قابلت الأصول بالأصول والزيادة بالزياد طب إذا قلت المضروب على وزنه؟ فعلا فعلا فعلا. يبقى الزيادة قابلتها الميم والواو زائدتان فعلا. يبقى قابلت الزائد بالزائد والأصول بالأصول أظن كده واضح؟ فعلا. الحمد لله وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تأل افتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل في وقال في استبر م افتعله انتبه يا شيخنا لما قلهم استبره على ودن ايه افتعله التالي اسمها تقلي افتعال يعني بيفتعل الصبر شاهده بيتباهر بالصبر فهمت يا شيخنا فهمت يا شيخنا شاهد يا سلام يعني سيدنا الشيخ سيد تزوج فتاة جميلة وبعد البنت دي زعلته فطلقها وهي اصلا ما كانتش بتحب فتظهر تظاهر أمام أهلها بالإيه؟ بالجزع يعني وهي أصلاً من جواها فرحان صح يا شيخنا؟ فالما استابر علوذة افتعل دي اسماتة إيه؟ يبقى يفتعل الصبر فهم يا شيخنا؟ التاء حرف مرقق الصاد حرف مفخم هيبقى فيه ثقل في النطق فقلبت التاء طاء فصر إص هذا الذي حدث لا يراعى في الميزان إنما أذن الكلمة حسب أصلها حسب أي شغنا أقول إص طبرة ما أقول إص طاعلة أقول إص افتعل يبقى لما تكون بتالي افتعل لا يراعى في الميزان إنما توزن الكلمة توزن حسب إيه زي قال اللي احنا قلنا أصلها إيه قاول قاول على وزن إيه فعندما تزن تقول قال الألف أصلها إيه يبقى تزن حسب الأصل يبقى قال على وزن فعل ما تقولش قال على وزن فعلة أظنه واضحة كالشيخ؟ طيب الحمد لله وبعد ذلك ان حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان صدت على الرسول اسمع شيخنا قال على وزن يا ولدي لما قل, قل على وزن فل لحذفة العين إلى الحرف الثاني فيحذف الميزان طيب وما يقول وعدا لما يقول عد على وزن عل صح يا شيخنا؟ فما يا شيخ؟ طيب انتبه يا شيخنا السيخ لما اقول قاضي على وزن فاعل طيب إذا قلت قاض أقول إيه؟ فاعل أحذف الله صح يا شيخنا؟ يبقى إذا حذف حذ حذف الكلمة يحذفها شيخنا ما يقابلها أظن كده واضح كده إذا حذف حصل قلب في الموزون حصل يا شيخنا قلب، والمقصود بالقلب مش القلب اللي بين صدرك ده لا القلب ده اسمه عندنا في علم الصرف قلب مكاني قلب يا شيخنا لأن في عندنا قلب اللي هو داخل في العلالي يعني يعني مثلا قاول قلبة الواو إيه ده اسمه علالي بالقلب يعني قلبنا الواو ألف بايع ونباعة تسمع للب الإيه؟ بالقلب على الإيه يا شيخنا يعني قلبنا إيه ها الو... اليألف صح يا شيخنا تسمع للإيه؟ بالقلب صح يا مولانا فاهم لكن إحنا بنتكلم عن الميزان الصرفي فبنتكلم عن القلب بمكانه انتبه يا سيدنا الدكتور انتبه معايا أنا أهم ركز على الفهم يا سيدنا ماشي مولانا مولانا الدكتور لما اقول مثلا مثلا كلمه يائسه انتبه كده ادي ي ا ي انتبه يائسه دي كلمه ثلاثيه بدات بالياء وثم الهمزه ثم السين هنا همزه وياء فنفس الكلمه طيب ايهما اصل للاخر نرجع إلى المصدر. نقول فلان أصابه الياس أصابه شيخنا الياس يبقى. فلما بدأ بجات المصدر؟ المصدر كما قلنا هو أصل المشتقات. صح ولا لا فدا يدل على أن أيسا مقلوب أيسا. لما رجعنا الكلمة إليه إلى مصدرها. شيخنا؟ فلما يقول يأس على وزنها فعلة. انتبه. لما يقول أيسا على وزن على وزن عافلة. فهمتوا ولا؟ دسم علاب الأ. بالقلب يبقى لما يحصل اعلان بالقلب، يبقى ايه نفس الوضع يا شيخنا يعني الفعل موجود أمامنا ده هذه الهمزة كانت عين الكلمة فلما قدمتها على الفاء يبقى تقدم العين على الفاء ودول أيس على وزني عافلة هل فهمتم الآن باسم علاج بال بالقلب يا رب تكون فهمتي يا دكتور طيب هو الشيخ قال إيه؟ فكلمة جاء كلمة يا شيخنا جا يعني أنا جبت بكلمه ايسر شويه لكن الشيخ جاب ايه يا شخنة كلمه جاقل على وزن عافلة بتقديم العين على الفاء خلاص طب عايزين نشوف الكلام ده يا مولانا لما اقول فلان ده عنده ما شاء الله وجاهه صح يا شيخنا دي مشتقة من الوجه مشتقه ايه من الوجه أظن كده واضح؟ طيب يبقى الوجاهة مشتقة من الوجه كما أن الجاهة مشتقة منه وعليه فأصده جاه وجه سمعنا يا شخص انتبه للكلام الجميل ده يا سيد صلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على وسلم محمد يبقى عندنا كلمه يا مولانا هذه كلمه جاه وكلمه وجه ما قلناه في يئس واي يقال هنا يقال يا شيخنا هدى الجاه مشتق من الوجاهه شوف وجاهه اذا بدا بالايه بالو صح كده يا سلام على الجمال طيب يبقى ايوه الوجاهه دي مشتقه من ايه آه. طيب يبقى عندنا وجا وجاه وجا على وزن ايه يا شيخنا فعل صح؟, صح طب هنا قال ايه جاء قال ايه يا شيخنا جار طول سبحان طول... سبحانه طب تبدأ كده وا على وزن ايه صح أنت غاية ما في الأمر قدمت الجيم اللي هي فائل الكلمة صح فعلا. أين الواو ما فيش واو ما فيش واو ازاي بقى الواو دي أصلا جا وها أصاي يا ولدي فعلا. تحركت الواو فتح ما قبلها فأقول لي ألب فصالت ايه جلد. جا صح ولا لا يبقى الالب دي أصلها ايه الواو بس لما تحركت قلبت وفتح ما قبلها قلبت <تصفيق> ألف فلما اقول أهو وجه على وزنه فعل طب لما اقول جاء على وزنه على وزن عافلة خلاص؟ حتى ليظنوا ظن تقول مما فيه لا توجد ملوه اصلا قلبت بتحركها بتحركه ومفتح إيه ما قبله هذا اسم علال ايه يا شيخنا؟ بالقلب استفهمت علل ايه؟ بالقلب عفوا لا عفوا مش علال بالقلب لا علل بالقلب وعلل مكاني ايوه الله يفتح عليك يعني في هذه الكلمه فيها اعللان يعني اعلال بالقلب يعني قلبنا الواو الف وعلال ايه قلب مكاني قلب يا شيخنا مكاني الواو الله يفتح عليك يعني الواو اللي هي كانت عين الكلمه قدمت فصارت ايه فاء الكلمه صح يا شيخنا فاء كانت فاء الكلمه صح اي كانت فاء الكلمه اصبحت عين الكلمه صح يا شيخنا وضعها كده طيب قال ويعرف القلب المكاني بامور خمسه اول الاشتقاق سمعت سيدنا الدكتور الاشتقاق ايه المقصود بالاشتقاق يا مولانا طبعا الاشتقاق هياتي ان شاء الله الحديث عنه في اشتقاق صغير واشتقاق كبير وفي اكبر اتفقنا يا شيخنا سمعنا يا شيخنا؟ يعني ما أقول مثلا أخذوا كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ هذا أحبك مثاله ضارب ضرب شو بدأت مشتقاك يا شيخنا؟ صغير اشتقاك أيوة أخذوا كلمة من أخرى يعني أخذنا ضرب من ضرب مع تناسب بينهما في المعنى ماذا ضرب واذا ضرب؟ وتغيير في الايه في اللفظ بس زي يا شيخنا طيب تعالى مولانا الاشتقاق ناء بالمد فإن المصر هو الناء دليل على ان ناء الممدود مقلوب ناء يا فيقال ناء على وزن فلع فمن حاجة؟ طيب اسمع سيدنا الدكتور انتبه يا مولانا سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ اتفهمني بقى كلمة ناء دي ادي كلمة دي ناء اهي ناء المطر هو النأل النأي النأي صح يا شيخنا دليل على ان ناء الممدود ده مقلوب ايه شيخنا ناء يا مقلوب ناء يا ادي ناء آ -يا. فقالوا ناء على, نا على وزن فلعة ناء على وزن فلعة قلب المكان هنا بين العين واللد. أيوة يبقى مولانا ناء آية ناء آية على وزن فعلاء صح يا وجيغنا لأن المصدر اللي هو النائي صح فالمصدر ده النائي طب لما نيجي للفعل فعلا يا شيخ سيد ناايا وناا وناا وناا ونااا وناايا مأخوذان من ايه من ناايا ده بس المصدر جعل كلمة النأي يبقى بدأ بالنون والهمزة وبعد كده الوناء يا صح يا شيخنا على وزن ايه كده دي فعلا طيب آه. نايا الهمزه ديت مش هي عين الكلمة نعم طيب والنون دي ثاء الكلمة هتبقى يا شيخنا ايه الهمزة. صح ولا لا الهمزه دي قلنا احنا قلنا دي, دي عين صح يا شيخنا نايا اي نايا على وزن ايه فعلى طيب إنما ناء على وزن ايه طلع طب ايه اللي حصل؟ وليس يا الدكتور ايه اللي حصل؟ حصل قلب اعلال وقلب مكاني. يعني الياء تحولت الى الالف ثم ذلك قلبت من آخر حرف من لام الفعل اصبح هي وسط الفعل بعد كده حصل حصل قلب مكاني من لام الفعل طيب الفعل. عشان الامر يبقى سهل عليك ان شاء الله. احنا قلنا اصل الكلمه النائي يبقى طالما المصدر فيه النأ يبدو يدل على أنه ناء يا هي دا الأصل أصل الكلمة على وزن فعلة صح كده الكلمة هذه اللي هي كلمة ناء كلمة يا شخصنا ايه نأا المفروض اليأ دي هي الألف دي يبقى نقوليها ناء يا آ كده صح طيب تحركت اليأ فتح ما قبلها فقلبت الف ايه يا شيخنا ناء صارت إيه؟ ناء صح كده فصارت ناء يبقى على وزن ايه يا شيخنا فلع واضح ولا فيها صعوبه واضح لانه هو المشكله لما تقول على طب ناء ودي ناء ما احنا قلنا ان الالف دي اصلها ياء صح اللي هي دي اللي هي دي ناءه اللي هي دي والله اعلى وعلى خلص الوقت